اين وصلنا في الصرف اخذنا التنبيهات اكملنا التنبيهات ما اظن تاكدون لا لا ما نعم باب خاص بالفعل نعم تنبيهاتكم انها نعم احسنتم طيب باب خاص بالفعل نعم وصلنا آخر شيء ما هو الشاهد في قوله الحمد لله العلي لأجل لي الواسع الفضل وهو بالمجزل ما هو الشاهد فكر اضغام في ضرورة الشعر قال باب خاص بالفعل اعلم صفحه اثنين وستين اعلم ان الفعل ثلاثه ماض نحو قام واقام واستقام ومضارع نحو يقوم ويقيم ويستقيم وامر نحو قم واقم واستقم وهذا السؤال عندك يا عبد الرحمن قام ما اصرها اقام ما أصرها الالف هذه هي أصرها واو كيف تقول في قام أصرها ماذا قا و ما ماذا حصل لها تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا قا و ما طيب اقام ما أصرها أقام ما أصرها الرحمن أقام أصلها أقوم أقوم ماذا حصل لها نقل وقلب حصل لها نقل وماذا وقلب استقام ما أصلها سعيد استقوم حصل لها أيضا نقل وقلب نقلت حركة حرف العلة إلى القاف وقلب حرف العلة ألفا طيب يقوم يقوم ما اصلها يقوم يقوم ما الذي حصل لها نقل نقلت حركة القاف إلى حركة الواو إلى القاف يقوم ولم يزد على ذلك يقيم ما اصرها يقيم يقيم عند من يقيم ما اصرها محمد يق ويم يقيم اصرها يق ويم هذه كلها مرت بنا يقيم اصرها يق ويم حصل لها نقل وماذا نقل وقلب وقلبت الواو لانكسار ما قبلها يستقيم اصلها يستقم نقل وقلب وقلبت ياء لانكسار ما قبلها قم ما اصل قم قوم لماذا حذفت الواو لالتقاء ساكنين اقم اقم ما اصلها اصلها اقلم ثم حصلنا نقلن وقلب فصارت أقيم فحذفت الياء لالتقاء الساكنين استقم أيضا كذلك حذفت الياء لالتقاء الساكنين والياء أصلها لعو ولهذا مثلنا بهذه الأمثلة مثلنا بأمثلة بالثلاثة الأمثلة قام وأقام واستقام يقوم ويقيم ويستقيم وقم وأقم واستقم لان المسائل المتعلقه بهذه قد تقدمت معنا قام ما اصلها قام قام ما, ما الذي حصل لها تحرك حرف العله وانفتح ما قبله فقلب الفا اقام ما اصلها اقامه اق وما حصل فيها نقل حركه حرف العله الى الساكن الصحيح قبله ثم حرف العله قلب الفا اقام استقامة ايضا استق وما استقام هكذا والبقية أيضا كما ذكرنا قبل قليل فلا بد أن تعرفوا ما هي أصول هذه التسعة, التسعة الألفاظ ما هي أصولها كيف لما صارت هذا هو الصرف الآن البحث عن بنية الكلمة وما يعرض لها من تغييرات يأتي شخص يقول أقم. أقم أقم أين تبحث عنها أقم أقم أين تبحث عنها في قاء وام في ق أين في ق وم أين الواو وعندك همزة وقاف وميم لو جئت تبحث عنها في الهمزة والقاف والميم ما وجدتها في معاجم اللغة إنما تجدها في القاف والواو والميم تقول أصرها أق ويم ثم حصل نقل وقلب وحذفة اللياء لالتقاء الساكنين قال وينقسم الفعل باعتبار التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد فيه وقد مر وباعتبار الحركات والسكنات مع التجرد والزيادة إلى أبواب كثيرة الفعل ينقسم باعتبار التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد فيه المجرد ما هو في الفعل يا عمر المجرد نعم ثلاثي وماذا ورباعي ضرب مثال الثلاثي ودحرج مثال الرباعي مجرد والمزيد فيه مزيد الثلاثي بحرف أو بحرفين أو بثلاثة ومزيد الرباعي بحرف أو بحرفين فأقصى ما يصل إليه بالزيادة ستة قال للماضي الثلاثي المجرد مع مضارعه منها ست أبواب الماضي الثلاثي المجرد كم أوزانه الماضي الثلاثي المجرد الماضي فقط بدون المضارع هذا أيضا تقدم معنا فعل فعل هذا فعل ماضي الأول مفتوح دائما والاخير مفتوح مبني على الفتح ما الذي بقي وسط الوسط متحرك كم الحركات كم الحركات ثلاث فتحه وضمه وماذا؟ وكسره فاذا الثلاثي ف... فعل وفعل ومذا وفعل فعل وفعلا إذن الثلاثي المجرد ثلاثه ابواب هذا الثلاثي الفعل الماضي مضارعه يفعل الأول مفتوح والثاني ساكن والأخير للإعراب بقية العين هي التي تتحرك بالحركات الثلاث يفعل ويفعل ويفعل, ويفعل. إذن كم تقول يفعل وتقول يف علو وتقول ماذا يف عل ثلاثة إذن الماضي وحده ثلاثة المضارع وحده ثلاثة أبواب الماضي مع المضارع كم تسعة ثلاثة في ثلاثة بكم تسعة, تسعة. الأول ما هو فعال فعال مع الثلاثة فعال يفعل ويفعل وماذا ويفعل الثاني فعل أيضا يفعل ويفعل ويفعل الثالث فعل يفعل ويفعل ويفعل يفعل ويفعله كم صارت هذه تسعة فعل مع المضارع له ثلاث صور فعل يفعل يفعل يفعل فعل كذلك مع مع الثلاثه وفعل مع الثلاثه كم المجموع تسعة المجموع كم تسعة لكن الذي سمع منها ستة وثلاثة خرجت لم لم تسمع التي عليها دائرة سوداء ما سمعت كم بقيت كم بقيت الأبواب بقيت الأبواب ستة فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل يفعل كم الأبواب ستة أبواب إذن القسمة تقتضي أن تكون الأبواب كم تسعة لأن ثلاثة في ثلاثة بتسعة المسموع ستة خرج من باب فعل المفتوح المكسور يفعل ويفعل وخرج من باب فعل المضموم يفعل فبقيت ستة أبواب بقيت سته ابواب هذه سته الابواب هي المسموعه ولهذا قال المؤلف للماضي الثلاثي المجرد مع مضارعه منها سته ابواب لان عين الماضي إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسرة وعين المضارع كذلك فكانت القسمة تقتضي تسعة أبواب لكن ثلاثة منها مهملة أي لم تستعملها العرب فبقيت ستة التي عليها دائرة سوداء على السبورة هي المهملة فبقيت ستة وهي الأول فعل يفعل. فتح العين في الماضي فعال وضمها في المضارع فعال يفعل نحو نصر ينصر وقام يقوم ومد يمد وغزا يغزو الثاني فعال يفعل فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع نحو جلس يجلس وباع يبيع وفر يفر ورمى يرمي ووعد يعد ووقى يقي ويسر ييسر كل هذا من فعل يفعل الثالث فعل يفعل بفتحها فيهما أي فتح العين في الماضي وفتح العين في المضالة نحو نهض ينهض وفتح يفتح وسعى يسعى قيل ومنه وضع يضع وليس كذلك لما تقدم في باب الحف. قال وشرط هذا الباب أن يكون ثانيه أو ثالثه حرفاً من حروف الحلق انظر إلى الأمثلة نهض ينهض عينه حرف حلق وهو الهاء ينهض فتح يفتح لامه وهو الحاء حرف حلق ما هي حروف الحلق؟ يالوا أي؟ الهمزة والهاء والح. والعين والحاء والغين والخاء نعم قال وس... وس... نعم وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وشذ أبا يا أبا فجاء المضارع على يفعل مع خلو عينه أو لامه من حرف الحلق كيف خلا من حرف الحلق أبا فيه همزة أبا فيه همزة كيف يقول المؤلف خلا من حرف الحلق لأن المقصود بحرف الحلق أن تكون في العين أو في اللام وحرف الحلق في أباء في الفاء وليست معتبرة لكن هذا شاد أن أنه أتى على فعل يفعل ولم يكن فيه حرف حلق قال فكل ما كان من هذا الباب لا بد أن يكون لامه أو عينه حرف حلق وليس كل ما كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق يكون من هذا الباب ألا ترى أن وعد يعد وباع يبيع وساء يسوء ونحوهن كذلك ولم تفتح العين فيهن في المضارع هذا سياتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم إذا الذي يريدك أن تعرفه هنا أن باب الماضي مع المضارع أن باب الماضي مع المضارع في الثلاثين مجرد ستة فعلى يفعلوا فعلى يفعلوا فعلى يفعلوا وفعل يفعلوا وفعل يفعل وفعل يفعل وهذه ستأتي تكملتها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نكتفي اليوم بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله أنت أستغفر قاتم منك